Bismillah al-Rahman al-Rahim. Tanzil Inna anzalna alaika al-Kitaab bil-Haq. Fagbudillahu din Ala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 يكوّل الليل على النهار ويكوّل النهار على الليل وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفسه ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من النعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث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 قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وَاللَّهُ وَاسِعٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاهوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها لنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, ينابيع في الأرض ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُمْ فر ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى أولى للباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ الْلَّقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يظهر لِلَّهِ فما له مِنْ نَادِ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 ناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل من لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم مي يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن ظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين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 كَفِرَ الظَّالِمُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي يَعْمَلُ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنَ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُنَّكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم خلق السماوات ولغض يقولن الله قل فرايتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل كن كاشفات ضره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 فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى أنفس فسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاعة جميع لهم القسم آيات ولذ ثم إلي ترجعون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 يوم القيامة وبدى من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 السيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء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 وأسلموا له من قبل ان العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان أتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو لون الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لون لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَامُونَ يَأَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدُونَ يا إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنَّ شْرَكَتَ لَيَحْبَقَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره ولرب جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْفِخَ أشرقت لض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاء وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتنون عليكم آيات ربكم وينذلونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين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 سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.